موقع رياض القرآن يقدم فريق جوال الخير يقدم القارئ الشبل الحسن عبد الله برعيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یا سین والقران الحکیم انک کلم من المرسلین علی صراط مستقیم تنزل العزیز الرحیم لِتُذِرْ قَوْمًا مَّا أُذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فيه أعلاقهم أغلاة، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سد و من خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم وأثرا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كان معكم في الهندسة الصوتية والإنتاج فريق جوال الخير.